ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعض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 جعلناك جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصافنات الجياد فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ ربي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ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 فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء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 مفاد هذا وان للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنت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 قل ما أسألكم عليه من وَمَا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين